اشره وللرسول وذل قربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم تلتقى الجمعان والله على كل شيء قدير اِذ انْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلل انه عليم بذات الصدور واذا يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم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 জমে আল্লাহ হনমন হামিদা يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا وقال مِنَ النَّاسِ الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان وَقَالَ على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما أَخَافُ ترون إني أخاف الله والله شديد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 وذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين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 فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحميد Hello اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين آمين وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء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 কুসংস্কার কিভাবে আমাদের আফিদার মধ্যে ঢুকেছে এটা একটি রাজাক ধরনের রীতি নীতিশুর রহমান মাদানী মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম আক্রমুজামান বিন আব্দ সালাম फल दे, पुर सम्मी देखे अनुष्ठान जालशाए ला প্রতি শুক্রবার রাত সাড়ে নটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকশন ডিসকাশন উইটনেস ডাক নাইক ইন ব্যাটল অব ওয়ার্ড দেখুন সম্মুখ সমরে প্রতি বৃহস্পতিবার রাত সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় बुनियादी नीति समूह देख मुसलिम जीवन मूल भित्ती পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায়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 إن علم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 ان الله بكل شيء عليم الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا Let's stand out. استعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين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 فَأتٍُّ إلَيهِم هدَهمم إى مُدَّتِهمم إ الله ييمْحِبُ الْ المَُّقين فإذًا سَلَخَ الأشهرُ الْحُرُم فَقُ الْ المشركينَ حيث وجدَهمم وَخذهُ وَخذهُم وَحصُرُهُم وَقُعدوا لَهم كل مَصَد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم الله أكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حميدا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 জামেয়াল্লা হনীমান হামিদা আসসালামু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 पाउंड जी बी बी बी एल ओ ओ कोड कोड बारे इमेल कर কে কার যা তাকে বলতে বলা হয় তিনি তাই বলে থাকেন হুসেন্লাহ খান মাদানী আব্দুল রাজাক বিন ইউসুফ এইভাবে দায়িত্বটা স্বয়ং নীতি হচ্ছে মাত্র দুটি সর্বদাই হটপত অটল থাকবে রয়েছে আমাদের জন্য পরীক্ষা যারা অনুপস্থিত